قد إخوة الإيمان فخير ما نبدأ به لقاءنا هذا أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء خسنت فله عشر أمثال غا ومن جاء بالسعيت فل أنت فله عشروا أمثالها ومن جاء لا يجزى إلا مثله رب إلى صراط مستقيم عذراً من لا تعرفه خانيفا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْنَا إِنَّنِي أَعْبُدُ رَبَّ هَٰؤُلَاءِ صِرَاطًا تام تيمر دين قوير من لتاي با راي مخاني فا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، لا شريك له، وبذلك أمرت. قل إن نصلاتي ونوسكي وما طي لله رب وبذلك أمرت لا شريك له وبذلك أمرت قل إن صلاتي ونسكي ومخيي وَمَا مَاتَ يَلِينَ لَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا لَهُ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لخندل الله يا رب العالمين الرح إذنك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد, نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الَّذِينَ أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الر ح م ن م ذ ذ كر الكتاب لا ريب فيه او ذا